الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا إله إلا الله الشهود ان لا اله الله اشهد ان رسول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 Al-Falaq Al-Falaq Al-Falaq اصغى فايمن لمنو ام قول الله الصمغو